استعمل ثم الدعامة الصحيحة على الصورة المناسبة الأول هذه جزيرة بالي الثاني ذلك هيكالو بودور الثالث Tidakal manazir al-jamilah. Al-rabi' Hadihi baldatun indonesia. Al-khamis Hadhaal manzor al